والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا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 أزواج وأنزل لكم من الأعجام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في غلما ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله رب بكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرخون.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 ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آداب وجعل لله آداب اللي يضل عن سبيله قلت متتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب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 الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنهم وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب قل إني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 أنفسهم وأهليهم الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين جذن بالطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاء الذين هداهم الله وأولئك كَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء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 ألي من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثال رجلا فيه شركاء متشاكسون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 الله. قل الاثر ما تدعون من دون الله الا ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن إن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاكَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم بمعجزين أو يعلموا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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقو من رحمة الله قل يا على أنفسهم لا تقنقو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبون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 ان لكي كروة فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها بلقَدْ جَاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ مُسْوَدَّهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. خَالِقُ خالق كل شيء وهو كُلِّ كل شيء اللَّهُ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون من أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لا يحبقَنَّ عملك لئن أشركتَ لا يحبقَنَّ عملك ولتكوننَ من الخاسرين. بل الله وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم من في فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُذّرونكم لقاء يومكم هذا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 نتز مرام حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه ذل حق وقيل الحمد لله رب العالمين